إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو زائرين هؤلاء ما دخلوا بلدنا الاسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم ولذلك فلا يجوز الاتداء عليه لأنه معاهد ثم لو وقع وقد وقع لا أكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء سيكون عقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه أو أن يسجن أو أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية بل هو مخالف للحديث السابق ذكره من قتل معاهدا في كنهه أي في معاهدته وأمانه لم يره رائحة الجنة إلى آخر الحديث نعم no.